بنت بسرعه يا جماعه باسم بسرعه شويه بعد اذنك مينا بسرعه تغريد? انت فين يا تغريد? عارف عارف لا هي ايه يوم? تغريد هنم. محمود بحنا نسوي فين اللاخل السماعة? اه? يلا يا جماعة تغريد ابدا ابدأ يا شباب ريحت واخدتوا بريك احنا عندنا دلوقتي مصارين للزياره هم مش مصارين السيخشن <تصفيق> ده والموازي ليه ده <تصفيق> خلاص الاثنين دول في يوم الحاجات بتاعت توت عنخ امون كل واحد ليه بداية كل واحد ليه, ليه بداية اللي هنا بادي بالاكتشاف بتاع المخبره يعني ليه بداية شايفين الصين اللي هناك ده عليه ايه الاكتشاف دي بداية دي حاجة طيب هنا في تسلسل جديد وعجبني قوي وغالبا همشي بالتسلسل ده اللي خلاني اجي من قاعة سبعة وتعبان بدل ما تخش المرشين بيعملوا حاجة فظيعه النهاردة تلميت على واحد من الصغيرين بتوع المتحف اللي بيشرحه بقول له قال لي بص يا دكتور انا بخبر دماغي بخش من قاعة سبعة وروح معاه واللي خش عليه ايه اشرحه براحتك طبعا بس الـ الـ الـ الجمال اللي معموله بيه القاعه والترتيب مش عايزين نفقده يعني انا هبدأ من هنا هكسر حتة كده هلاقي شجرة العيلة بادي من بابا تحط أم الحطب الرابع خنتون اللي اتجوز نيفرتيتي جاب ست بنات اتجوز كيا جاب توت عن خامون جدو أم الحطب التالت. اللي كان متجوز تيه اللي بابا هيوية وتوية عامل لك كده تحطمس الرابع بابا أم الحطب التالت أم الحطب التاني بادي من تحطمس الثالث حتى مش بدا من أحمس يعني حتى اللي بيعمل بيفهم بدل ما يجيب لك بيت لوسا ثمانية عشر من أحمص ونزل بادي من تحط مس ثلاثة أو منحطه بالتاني تحط مس الرابع أو منحطه بتلاتة أو منحطه بأربعة تون وصلت مسمين الاجزاء دي حاجات عجباني جدا اول حاجة الهوية احنا الحين نشوف مين مين ده الهوية بتاعته سبيتاعه سبيتاعه وبعد كده جيبنا حاجات عن مين عن منحطه بالتالت وكم حاجة كده من تحط مس الرابع أو منحطه بالرابع بعد كده كتب لك الديانه تفتكر كده عامل ايه على الديانه طبعا الاتونيه وجيب لك الخرطشين بتاعه ازاي غير الدين من آم اتون لامون وغير اسمه من توت عنخ اتن الى توت عنخ امن بدل الصوره الحيه لاتون وصوره الحيه لامون حتى مراته عنخ إس ان با اتن بات عنخ إس ان با امن جيب لك اخواته البنات هو اتزوج واحده فيهم اليمين عن اس ان با في ميرت اتون وفي باكيت اتون جايب لك السلسله العيله يبقى الهويه بعد كده كاتب لك حته كده عن الطفوله بتاعته خلاص وبعد كده الحياه بتاعته والصنادل والشباسب والكلام ده كله اللي انا شايف ان المرشدين غالبا غالبا غالبا هيمشوا عليه وهيهتموا الحتة الحته دي قوي حته الجنازه كل ما يخص الحاجه الجنازيه دي اللي حضراتكم هتهتموا بيها وعرضنها بطريقه حد منكم شاف اثار توت ركزوا في الكلمه كلها اللي كانت في المتحف قبل النقل الشباب الصغير ما اعتقدش اللي ما دخلش المتحف من خمس سنين ما اعتقدش جايب المقصوره الكبيره قدامها المقصورة الاصغر قدامها الاصغر قدامها الاصغر هم خامه واحده لقينا في الرابعه التابوت الحجري فتحناه اللي فين فتحناه لقينا خشب ايه؟ المشكلة اللي كانت بيني وبين بعض المرشدين ويقولوا يا دكتور عملين ما سمعنا الكلام ده انا كنت بقول لهم نفتح الحجري هنلاقي خشب مزهب نفتحه نلاقي خشب مزهب تاني نفتحه نلاقي التف... <تصفح> المية وعشرة كيلو ذهب تفتحه يا زين الغالي حبيبي يا دكتور من دبيب اخبار حضرتك ايه؟ ده كلهم بيسجلوا على تقدّحت. لا مشي الله. هم مشي هذا. حبيبي ربنا خلقه زين. بسمة. تعال. عاديزنة. ياه. سامحني يا أخي ما عم بزوك. Thank you. مميز. This is actually one of the greatest egyptologists in the country. Please come to Professor Edward. He was actually you have a eating? fantastic student. Yeah, I know. the tour guide in Egypt. Yeah, I know. That's why we booked Thank you. Thank you for Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. you. you. No. لما فتحناه لقينا ايه الذهبي جواه المومياء ولابسه المسك الماسك التابوت مية وعشره كيلو ذهب الماسك احدى كيلو انا كنت واثق ان احنا هايجيبوا عرضه ثلاثه دلوقتي وبالتالي الترتيب دلوقتي المقصورة الكبيره اللي قدامها اللي قدامها اللي قدامها الحاجه اللي وقعه التابوت الحاجه اللي في المقبره ورد تابوت الخشق ويه وعملهم دجرادية كده بالترتيب خشبي مذهب قدام وخشب مذهب تأسنه أصغر لأن دخل جوه ده وبعد كده الثالث اللي هو تذهبي فده احنا لقينا المومية ويختن بيه بالمصر تمثال أنوبيس ولينا عارفينه المقصورة بتاعة أواني حفظ الأحشاء وحواليها الأربع إيه قالهات الحاميات الأربعة إزيس ونفتيس وصرقة ونيت إزيس ونفتيس وصرقة ونيت أفجر لكم مفاجأة انا من يوم ما دخلت المتحف سنه 1995 وقبلها وانا طالب كان في حاجه مع اثنيناني فخين الفورك روبيك جارز كنا بنشوفهم في كم غطا 3 هنشوف الرابع مش كان في جار كان ناقص الغطا بتاعه حتى غليه ما اعرفش كان ليه ما اتشال طالما هو موجود لان انا سمعت ان هو طلع معرض والداشدش معرفتش حتى نجمعه ولا نرممه. فده خلاص كان فيه جارس كده عليهم الغطيان والربع ميلو بدون غطى. دلوقتي هتلاقوا النهارة. كفاية الكلام وتعالوا نشوف على الارض الواقع. بصوا. بصوا معيها تاني هنبع الحاجة تاني. كده. وكده. هنا بادي ببداية حلوة وهنا بادي ببداية حلوة. هنا الهوية والطفولة والكلام ده كله. هنا بادي بايه? اكتشاف المقبرة. لو بصد. هنرجع هنا تاني. لو بصده هنا عمل لك ايه? حد راح الوادي الملوك. هو ده داخل الوادي الملوك. بتشوف الخريطة بتاع بتاع توزيع المقابر ايه? هيبص معيها هناك شوهو. خريطة فيها توزيع المقابر كلها الموجودة في الملوك. <تصفيق> أحب اطمن حضراتكم في حاجه أحب اطمن حضراتكو في حاجة الناس كلها سامعاني أتلمت... ده البابل اللي هنخرج منه ان شاء الله ان شاء الله على وعد في خلال اسبوع او اسبوعين بعد ما تنتهي زيارات المصريين وطلاب المدارس والزحمه والبروباغندا اللي معموله المتحف هيبقى دخولنا من هنا يعني وانت حضرتك جاي من تحت بعد ما تخلص الدرج عايز تخش القاوات هتخش القاوات الاثناشة هتكسر يمين هتخش على ايه؟ على البداية الحقيقية هاي بداية شغرة العيلة اللي رايحين نشوفها لكن انا دلوقتي خلنا من قاعة سبعة ورجعنا كده وعشان تمشي بالترتيب وصلت الدخول هيبقى من هنا يا جماعة دوروا معانا على ابو امه تحت عنوان البحث عن ايه والدي. عن والده عن بصوا لو في احتمال يبقى في رابط اصليه اهو جايب له ودي الاولاد تحط موس الثالث خلف مين ابو الحطب خلف تحط موس كام الرابع اللي اتجوز موتو مويا جابوا مين جابوا ابو الحطب الثالث وبقى عنده مشكله إن ربما ان موتو مويا دي ميتانيه رغم ان احنا دلوقتي بقينا نقول في عشان كده عمل ايه عمل حجره الولاده في معبد لوقسو وعمل قصة ولدته من أمون. تمام؟ بعد أمرحطه بالتالت جميل مين؟ أمرحطه كام؟ أمرحطه بالتالت تجاوز مين؟ تي وتي دي مين بابا ومامتها؟ أهو. أهو. بعد كده عندنا أخنا توني، جوز كم مرة؟ نيفرتيتي وكية. ودي جاب منها ست بنات وهكذا. ده البحث عن والديه. مقصود مين هو في الأسرة الثمانتاشر؟ مين توت؟ تعالوا تفضلوا؟ هل أصبقوا احنا ما المعنى بكلامنا هو توت. تبصوا كده لما تيجي تبصوا هنا بصوا بقى نمازج زو... لا سيبكم من دي لأ أنا عايز أقول لك إن هو جايب لك العيلة كمان يعني واحد يقول لي احنا في قاعة توت إيه اللي خلاه يجيب حاجة من حطوة تحطم... كامل لدي شجرة العيل أه بس يعني شجرة أذكرها أسماء بشتغلت ده أنا إيه أهو خرطوش تحطمس الرابع قادي موتو مية اللي... دول مين مين بالنسبة للتوت دول تحطمس الرابع. رمزة. أبو تحطمس الثالث، أبو الرابع. جده? جده كبير. كبير. دي كلها أواني وخرطيش. أنا عايز بس توريكم الأسماء. أهم حاجة الأسماء هنا. نيفرتيتي. دي مين نيفرتيتي دي? مرات أبو. مرات أبو. تعالوا بص النحية التانية. لو لقيت أسماء هنا تعرف الأسماء دي كلها على البرتشن ده. لا. خنتون اتجوز نفرتيتي وجاب ست بنات أوه. اتجوز واحده ثانويه اسمها كيا وجاب منها مين بصوا بقى باكت اتون مين باكت اتون دي بنت مين دي اخته احنا قلنا ان قلنا <تصفيق> جاب عده بنات عن اس ان با... أتون دي اللي اتجوزت عن خمون في باكت اتون ومريت اتون دول بيت ال... وفي ثلاثه مش مذكور مش معروف اسمهم او مش من المشاهير فدي كلها بقيت شغلة العيله اتفضلوا سمخ كرع اللي قيل ان هو كان بيحكم فيه فين؟ في طيبه لما كان اخناتون موجود فين؟ في العمارنه قسم الكرع نسبته ايه لاخناتون ولا سيبوني عشان فيه كلام كتير في الحته دي فمش عايزين اه لا لا ده كلام كبير قوي طب خلاص بصوا المنظر ده شوفوا شوفوا طريقة العرض دي عجباني قوي اصغر تمثيل شف... عشان كده انا كان دايما عندي اعتراض. لما اي مرشد بيشوف تمثال خوفه يقول لك ايه? اصغر تمثال ملكي في مصر. سبعة سنتي ونص. لا اللي اصغر منه تمثيل عثرنا عليها جوه المقبرة طول الخاموش شايفين الحج شفتوا عاملين ايه عشان نشوفها عاملين ايه? مكبره عاملين مكبره عشان مكبرة عشان نشوف خلاص يعني حتى لو بيقول لك بص معي. حتى لو بيقول لك ده السلسال. الجدة باباه بابا جد وعمل حطب التالت جده اللي باعه اللي قبله وعمل الرابع اخواته لكن خلاص بنختم بالفرعون ده جيب لك يعني نبزة عن الدين الأتونية لانه هو يوم ما تولد أتوني اتوني توت عنخ امون اتون وفي دل سنتين على الأتونية بعد مات اخناتون ظل في تل عملنا سنتين بعد شوية غير اسمه من توت عنخ اتون لتنخ امون ومراته نفس الحكاية والدين من اتون لامون والعاصمة من آخد أتون آخد اتون اخة اتون, آخد آتون, آخد آتون, آخد آتون اخط اتون دي بتاعه هميس <تصفيق> اخدت اخدت اخدت اتون اخدت أتون. اتون افق اتون غير اللي من اخدت اتون الى طائبه تيبا رجع ثاني يا عاصم اتفضلوا ليا هنا واقفه جميله جدا بتاع مين? بتاع خطان خطان خطان. شفت بقى دي حكوا عليه كيف الكلية وقالوا له كرس عرش توت عنخ امون وهو مش كده? اخلتون بتاع اخلتون. لا امعنى اخونا برضو مايروحش الحاجة بعيدة. خلينا في المعقول. انا الوحيد اللي دايما بقول على الكرس ده كرسي العرش بتاع توت عنخ اتون. من حق يقول كده. لما انا راجل بتاع لغة مصرية لما اجي اقرى لك الخرطيش اللي ورا توت عنخ اتن. يبقى اسمه ايه? في عنخ اتون. وامراته عنخ اس ان با أتون. يبقى ده اتون. لما ابص لقى ان المنظر الرئيسي في. ال... ما اسم لا تفضل. لا لا لا الاولوي الاجارب احنا مصريين عدين. بس برضه احنا مصريين عاديين تفضل. الحاجة اللي عايز اقولها ودي مهمة قوي. ان المنظر اللي موجود منظر الديانه الاتونيه اخنا اه, أه... توت, عنخ. توت عنخ. ايه? اتون. قاعد بصوا البطنه اللي نازلة عنخ اسئن بقى اتون مراته قدامه كرس الشمس طلع منها الاشعة والحرارة تتهب الناس دي الحياة مش ده اتون والخرطوش اللي مفتوض توت عنخ ايه ومراته عنخ اسئن بقى ايه يبقى الكرسي ده اتعمل في السنتين اللي كان موجود فيهم في تل العمرنة عشان اسمه توت عنخ اتون تعالوا قرأتوا الخرطوش كله عشان الناس اللي عايزه تتميز لان اللقب بتاعه مهم قوي اللي وراه ظهر التمثال الورد ده اهو بصوا معايا هنا ادي توت عنخ اي تي ان اهي الخرطوشه دي شايفين اللي في النص تي دبليو تي تبقى ايه توت تحتها ايه عنخ فوق ايه اي تي مش إمن. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قريبنا> النص كله. <تصفيق> يلا Nefert, Nefert, Nefert, Nefert. Is a good god. Nephthoi, the Lord of the land, side the ardeen. Nesobiti, the one who is king above and below. Neb, cheperura. We said one. One under the kings. He is the king who is under the kings. He is the king who is under the kings. He is the king who is واحد. نب خبيرورا الاسم الثاني سارع توت عنخ اتن اه دي بقى اضاءه وحشه جدا ده تعليقي المتحف المصري كان الاضاءه في ورا حد ينور لك كده اه ده كان محطوط اصلا كان محطوط في ضوء نهار كمان أو. خلاص نفر نفر نبتاوين سوبيتي نب خبيرورا سارع توت عنخ امون مي عنخ جت مصطلح للابد تعالوا بقى اللي في النص دي تهمني قوي نثر نفر نفر نبتاوي نسوبيت نبخ رع طب وايه اللي بعدها دي حمت نسوت ولد الزوجة الملكيه العظيمه يلا سي شايفين حرف الاس سي على الشمال وسي عنخ سي عن الالم اهوت عشان انت مش اه الحمد لله حد طب انا مش شايف انا ده وحش قوي هنا انا عارف انا <تصفيق> عارف. الاسم الثاني اهو. حمت نسوت ورد الزوجة الملكية العظيمة عنخ اس ان با اتن. عنخ اس ان با اتن. يبقى هنا اسمه ايه? توت عنخ اتون. وهنا مراته عنخ اس ان با اتن. يبقى الاثنين ايه? اتون. اتون. تعالوا بقى. تعالوا نشوف بقى المنظر الرئيسي اللي علت الكرسي تعالوا كده بصوا يا معا عشان اواريكم الواحد طول ما هو عايش عشان اواريكم الواحد طول ما هو عايش بيتعلم بصوا بصوا تعبان الكبرى شايفين الواجد اهو المجنح اهو اللي دبنا لابس تاج ايه جنوب ده. لابس تاج المزدوج ادي الاحمر وادي الابيض هقول معلومه حلوه هنا تشد حضرتك هنا الحية لابس تاج المزدوج شايفينه? اي مجنحه حياه مجنحه اللي هناك دي اه هي اه اه بس دي حية لابصوا ما ركزوا في اللي عايز اقوله عشان ده جديد انا اول مره اعرفه دهي لابسه التاج المزدوج التاج الاحمر معمول بالذهب والتاج الابيض بالفضه يعني شايف كمان حرصه ان هو يعمل الابيض ابيض والاحمر احمر خلاص بعنده لو كان عمل الاثنين بالذهب انا كفايه ان انا عارف تاج الابيض الجديد بقى اللي اول مره وسمعت الراي ده بس انا اقتنعت بيه الصراحة قال لك معايا لو عملته كده المنظر الملفوف ده جحوتي رب المعرفه وصلت؟ حر... الار انا لما سمعتها ازاي دكتور بص معايا شايفها هي تغلب لا بصوا اعملوا كده لو عملنا شايفاهم الار من هنا مش تعباي ايوه ايوه ايوه انت كده هتشوفها شايفين ده كده جحوتي لحكمه ومعرفه والوجد حماية دي لو أص... لو صحت ان دي مقصودة فده ايه أجلس. ده فجر كأنه من منقور بس باصص لكرسي كده بص هنا كده بص, أه بص, بل... بص, بص, بص حاجة حاجة لو لو بص بصت زي طب ايه الحكايه يعني لو بصينا لها كده اهي شايفين كانه منقور بس ادي نبخه طبعا الكرسي ده اسمه كرسي يلا يا جماعه بسرعه عشان هعمل زحمة. الكرسي ده اسمه كرسي اسدي كرسي اسدي في اسدين بصوا هنا الحته اللي بيدوس عليها برجله فيها قد ايه لا دي مش تسعة دي ستة المره دي ست أعداء تقليدين مش شرط هنلاقي كرسي كمان كمان شوية على التسعة المنظر الرئيسي في المنظر هو توت عنخ اتن معاه عنخ اس ان با اتن الشمس والدينا تفضلوا بص يا جماعه الحته دي يعني انا مش عارف مش هضيع فيها وقت دي يا اما ما تقولهاش خالص يا اما مش هتقولها خالص يا اما حضرتك هتيجي يا اما حضرتك هتيجي مع نفسك او نستاذن تغريد تصور لنا الكلام اللي تصور كده من فوق الحاله الصحيه بتاعته ووفاته الغامضه مش عايز اقولك ان كل كل ابحاث اللي عملها دكتور زاهي وطلوع الموميا بره هقولها لكم كلمتين أول حاجة وجايب لك هنا أشعة بقى الحاجات اللي كنا بنقولها عمرنا ما إيه جايب لك أشعة معمولة على الرجل قال لك واضح إنه هو وصغير ويع من فوق حصان سببت له مشكلتين خبطه هنا بطحة في الجمجمة وخبطه فين في رجله. في رجله بس كمان رجعت تقول الأبحاث إن الخبطتين دول ما إيه ما يموتوش اللي في راسه دي مش الفتحة اللي كانوا بينزلوا منها المخ سائل لا التانية بتبقى في نص ال... لكن دي خطة هنا نتيجة وقت الايه؟ وقت على المشار تاني حاجة اول ما العلماء قالوا ان هو كان عنده مشكلة في رجبته ومسبباله عرجة او زكا كده يان هاري سويد انتو فسرتولنا وجود مية واربعتاشر عكاز في المقبرة أوه. يعني مين, مين يمسكوا عكاز ده؟ ده رجل كبير لا لا لا رجل كبير عنده سبعين سنة مسكها وجاها يتسند عليها وهو ماشي صح? لكن عاي عنده سعطاشر سنة لايه في مقبرته مية واربعتاشر عصايا ايه تفسيرها دي? مفرهمنيش وعامل العصيان دي بحاجات منظر ربعة المقبض بتاعها صورة عدوه عشان هو مسكه ايه? عفق فعصه. يا اما القعدة بتاعت العصايا عليها وش اسية عشان كل شو ايه? فالمنظر جميل فسر الحالة الصحية بتاعته قلنا وقع بس في الاخر قلنا ما ماتش بديه واحدث الحاجة عشان نقفل الموضوع ده قلنا ان هو ربما مات بالملاريا دي ابحاث كتيرة وكل رسمة من دول جايب لك كلمة كده على بعض الدراسات وجايب لك اشاعات على العظم بتاعه اه بيقول بيقول بيقوله بيقوله, بيقوله, بيقوله بس هل ممكن يكون جينيا اصلا جينيا مبلوط اصلا اصلا عنده حاجه وراثيه مثلا ابو وهم عشان في صله صعب زي صعب اتولد اصلا رجله كان مشكله ما لا هي الـ الـ الاشعه والاكس اللي هم جايبينها هنا قال لك ان دي نتيجه ارتطام اصابه وارتطام جامد بالارض وسببت له زكه جامده والفتحه دي واحد لما اتخبط في دماغه مثلا زي مثلا واحد قبل شهر دماغه اه لا ده كمان عمل اثرت في الجمجمه اصل في ممكن يجي في المخ يترج لكن او يعمل له حاجة جوه لكن دي كسرت حاجة في الجمجمة عملت له وخبطة كده بس رجعوا عائلو برضو دي ما تموتش يلا تفضلوا احنا يا جماعة بدينا بمين بدينا بشجرة العيلة مازلنا في الاريه بتاعت الايه الهويه, الهوية. خلاص بقى عرفناك يا توت وانت ابن مين ومغير دينك وكافر بدين الاباء دين ابوك يعني انت كفرت بدين باباك بس يعني اتون هو اللي كان ايه اخناتون ولا اتون فكفر بدين ابوه رجع تاني للدين الاصلي المنظر ده حلو واللي عندي على الفيسبوك كنت منزل صوره من يومين شفتوها ده. طفله من النوبه في سلسله هكذا ورثنا طفلة من النوبة. شبهها, شبهها ايه? دي كربونا. دي راس راس للطفل او اه. اه توت عن خبونه وصغية. طالع من زهرة لوتس. شايفينه اهي. اه رب نزل. تعال نزل هنا. تفدروا. طبعا يعني ممكن فيها صرايا هو هو هو اخبارك؟ احسنه. طب خلينا نخلي كل ده. والله لسه بس على رقمك محمد طاس. حبيبي يا انا ماشي ماشي غير. على يوسي. 15 كيلو جرام. اقول لك ايه ما رتش لو تفتحنيش بانا باعت ساكن <تصفيق> <تصفيق> ممكن سؤالي هما ليه كانوا انا عيني التصوير للمسك عشان تروح للراجل تقول لنا عينيزة تصور وتبديره امتلا ولي تصورك انا عايز إن مش شايفك ايه كلام فيها بص يا جماعة ده المسك طوله وزنه كام 11 كيلو طبعا هما عملوا برضو حاجة حلوة عجباني هنا ان هما رفعوا شوية كلمة ان هو بقى مرفوع مش مستوى العين ده يقدر الناس حتى البعيدة تقدر تتكلم عليه الماسك 11 كيلو دهب صافي صافي بجد بيور بالاضافة الى بعض الايه في حاجات فضة واحجار كريمة وشبه كريمة الدقن ملها معقوفة حية الكبرى هنا مش حية كبرى هنا مين ومين وجه تونغبت برافو وجه تونغبت واحد لابس لك الشمال والجنوب الى هاتي مصر قبل التوحيد شمال وجنوب ولابس النبس خلوا بالكم قلاده الاوسخ دي القلاده العريضه جايه من هنا هي بالفعل اول مره تظهر قلاده هي ع... اسمها القلادة الواسعه او العريضه الاوسخ وهي واسعة وكبيرة واخده هنا من ورا من وراء الودن. الودن. الودن تمام تعالوا عشان عندنا الناس دي عشان اول مره نشوف القاعه مبهوره بيه احنا عندنا حاجات خلي الزبون اللي معاك هو ينبهر <تصفيق> انت فاكر الكلام ده انت عايز توجع قلبي بعد الثوره الدقن دي اتكسرت وبعديها بسبوع لانها لزقنها بامير هو امير عارف امير عارفه القوه عمل لك كده وخربنا الدنيا على الفيسبوك انتوا مجانين اختفت اربع شهور وجابوا ناس مرممين من المانيا وبتاع و متحذروا. هي اي حاجه كده وكان الناس طالع من هنا والناس طالع من هنا لغايه لما خدوها وا حكي خدت صعبة؟ دكتور شوي ده دعنة معقوفة دعنة عادي؟ الدعنة الملكية المستقيمة إيه الدعنة الإلهية المعقوفة إيه؟ يعني دلوقتي ولو لقيتي ملك وانت عارفة من جوه إنه هو ملك ودقنه معقوفة يبقى فيه إنها فكرت مسلم وانتحط بنحبه ترى وانتحط تاني اللي هو الأسود اللي من ساندستون اللي بسق نحمر مغبرة داب الحصان ما دام انت حطه واحنا نعرف ملك بس الدعنة بتاعته ايه يبقى فيه كلام إن هو ممثل التمثال ده تعمل بعد ما تتعمل له كأنه أزوريس في العالم الآخر والتمثال ده أهم سؤال بيتسئل في إمتحال الوزارة التمثال ده بيمثل مين؟ أزوريس يا دكتور ليه؟ تلات حاجات اللون لون طمي النيل الدهن المعقوفة، الوضع لإيه؟ يلا بينا أنا عايز أوريكم الترتيب بتاع المقاسير عشان عاجبني قوي ده تمثال الأصل بقى نكفر زي ما حدنتك متعين والله لما أرد منه حبيبي أقول لك عشان قدرت بالشك تعالوا نقف هنا ونشرحها <تصفيق> يا جماعة تعالوا قربوا هنا لو سمحت حرمنا الناس القدام عارفين الناس الشباب الجديدة حرمنا من السراير دي نحن ما كناش ناش بنروح المتحف ونطلع عبدولة <تصفيق> سمعين كده سمعين كده يا تغريد شايفاني وسمعاني تغريد طيب احنا حرمنا من السراير دي يا جماعة زمان لما كنا بنخش المتحف المصري عندنا لما كنا بنخش المتحف المصري كنا بنشوف السراير السراير دي هل ربما تكون اغلب الظن يعني عشان كثرة الكلام فيها هل دي سراير جنائزية ولا السته المعروضين هناك السراير الجنائزية تمام ودي لما جينا نفسرها قال لك تفسيرين ربما استخدمت في تجهيز دفنه الملك وسير طبعا ايه خيمه وقامه وهقول لك المعبودات اللي هي راسها موجوده ولما خلاص بطل استخدمها الراجل ده لما يموت ما عادش يستخدمها فدخلت المقبره من ضمن الاساس الايه الجنائز ثلاث أشكال ثلاث اشكال حد يعرف الالهه اللي فيها التماثيل دي مين انتوا وديتونا في داهية ولا كلمه باللي بتقولوها صح اللي في النص دي مش هتحوش هو اخر واحده لعبت قلب اللي, اللي كانت الحكمه اه عم عمت عم عم عم عم عم ها لا لا, لا. ولا عنايات حد قاومت قصدي يا جماعة. زمان كنا بنقول عليها حطحور هي مش حطحور دي بقره من بقرات السماء اسمها محت ورد هي هي مش زي فاكرين التماثيل بتوع الحضاره لما قلتلك ميله سجر محبه الصمت جنبها حطحور بتاعتنا القديمه وجنبها محت ورد بقره السماء محت ورد اللي هو الفيضان العظيم خلاص فتح الحضاره تعالي اقول لا مش تفرق شطارف تعالوا بس عايز اوريكم حاجه <تصفيق> شايفين دي دي عشان بس ايه ما بتلغبطوش لو حد جه وصور الساين بتاعتها مكتوب عليها ازيس محتت. ازيس ايه? هاي دي. يزيس محتت. بس بيقول لك عمرها ما تقال عليها كده. وهي انما اسمها محت ورد. البقرة محت ورد. هي احد بقرات السماء وهي الفيضان اللي هي العظيم. ايه را كده معي عشان احنا. هن... يلا. لا هو ده مش مزبوط. لا لا بصي دي الاولى. دي الاولى. دي الاولى. ودي التانية والتالتة هي. خلي بالك عشان الموضوع ده هي لغباطكم. دي اهي ودي اهي بس ده الرقص الثاني اهو شايفين اسمها ايه ازي اسمك ازي اسمك على ظهر السرير ولا لازم نوضح ان الاسم الخطأ? حيث عادة ما تسمى المعبودة باسم محه ايه ورد الذي يعني الفيضان الايه العظيم اوعى حد يصور الصين ويتلخبط دي الالهه محه ورد اللي هي الايه الفيضان العظيم طب انا عايزه افهم حاجه يعني الاثنين بنفس الاسم هنا وهنا دي برده محه ورد الاثنين بنفس الاسم اه دي دي محتورت لكن دي اللي بيسموها ازيس ايه ازيس ور اه لا دي دي اسمها ازيس محتل. لكن هي اصلا اسمها محتورت التالتة دي حيوان خرافي بصوا البق بق ايه فهد الجسم جسمه ايه قصان قصان ايه شايفين يا جماعه ولا روح عندها مش شايف طب تعال اه صح الوش وش فرس ده او فهد الجسم جسم تمساح وعليه الخرفش من فوق خلاص ده إله أسطوري اسمه أم عم ظهر فين؟ في, في المحاكمة الأخيرة وكان تعالوا بص هناك كينا شوفها فين? في بقول لك طبعا يا جماعه دول يعني احنا مش محتاجين نشرحهم احنا محتاجين نقول حاجه واحده فيهم الفرق بينهم عايزين نصط ضحيه كده أنا, انا انا لا طشرفها هو <تصفيق> أي ما بعدوا خد عشان الناس ما ندش. <تصفيق> دول تمثالين الكا تمثالين الكا اللي موجود قدام توت عام خامون كأن الكا بتاع توت عام خامون بتحمي مين بتحمي جسمان توت عام خامون أهم فرق بين التمثالين إيه هما واحد لابس نمس هدريس أهو اللي كل الملوك لابسينه والثاني ده خاط هدريس زي ما حضرتك عندك شرب. لبس شرب عادي وسبانيش ومش كده حتى مناديل الهيدرس هيدريس الهيدريس ده كان ليه اشكال ده النمس بتاعنا بتاع كل الناس اللي الملوك بيلبسوه ده اسمه خات هيدريس انا دايما معلش معلش سامحوني في التشبيه انا دايما كنت بقول للطلبه عندي والكلام ده عارفين ليه الخروف لما تلاقي الخروفه هي بص على بص على ايدي عمزة لية الخروف عامل زي ليله عامله كده ده احد مناديل الراس اسمها الخات الفرق بين التمثالين حاجه واحده نمس هيدريس وخات هيدريس اتفضلوا كده فيه ما نرفع عينه في, في العين التمسال نشارب <تصفيق> لا دي ملحوظاتها مش مقصودة يعني. هو عم عم تتطور بتاع اسمه ده جيمز ازاي او منيه هو عم عم واحد الشكل اللي بنسوه بتاعه اسمه عمامات الشكل اللي بنسوه بتاعه بس اه اه اه اه اه كان في منها الكبيرة هناك كان في زيها الكبيرة هناك في المتحف في المصر الكبير هي, هي دي هو ده الغطل حضرتك قلت عليه ما تنشو موجود بص يا معنى ده الصندوق بتاع حفظ الاحشاء. اللي بتحط فيه الفور كرمك جارز. اخيرا الجار الرابع اتحط. بص معايا نبخ بيرورا وهنا ايه? توت عنخ امن. يبقى هنا ده بتاع توت عنخ أمون عكس الخرطوش اللي كان على الكرسي توت عنخ اتن. طيب عايز اقول لكم حاجة. انتو عارفين عشان هنا في المتحف الكلام ده كله معروض وممكن حضرتك تخطف الجست كده في ايه? في جولة وانت في حتب حرس تقول له تقول له ان صندوق حفظ الاحشاء في الدولة القديمة كان صندوق متقسم اربعة اربع بحط هنا الكبد وهنا الرئتين وهنا الريات وهكذا. ده في الدولة ايه? القديمة. حتب حرس قصة ربعة. بعد كده اتطور ان هو بقى على اشكال ابناء اشكال اشكال ابناء حرص الاربعة. لهم مين? حابي هو ايمستي ودوامه واحد بشكل انسان والتاني بشكل صقر والثالث ابن آوى والرابع رجل بعد كده بقت الجارز دي تاخد شكل الايه المتوافق يعني لو ضيق اواني احشاء توت هلاقي الغطاء الغطاء بتاعه مين ده توت توت مش شبه هو توت طيب دي كانت جوه دي. تعالوا ولا دي. انا دي اللي قصود علي. دي اللي قصود ها. دي اللي دا صندوق ده الصندوق من البستر اللي كان فيه الاولي الاحشاء. وصلت. ده كان جوه دي. دي ما اسمها ايه? مخصورة حفز الاحشاء. عايز اقول لكم حاجة. دي محتوطة على زلاجة لو بصيرها لها في زلاجة تحت تحتها. دي كان موجودة جوه دي. ودي اهم حاجه لازم تقولها ولو ما قلتهاش هتبقى مؤثر قوي في حق الناس اللي معاك ان الاربع الهات الحميات كده عاملين كده فردين ايديهم واحده على راسها كرسي عرش اذيس واحده فوق دماغها البيت نفتس لا لا نفتس على دماغها عقرب سرقه سرق سين ره قافته سرقت اللي انتوا تقولها سلكت ازيس فين ازيس اهي كرسي عرش من وسط مليون اله اللي فوق دمخة كرسي العرش ازيس قصاتها الناحيه التانية اختها نفتيس ازيس ونفتيس المعبوده سرقة العقرب على دمخة الثانيه المعبوده نيت نيت رب صال حجر بتاعت القصة ستة وعشرين اللي هي عبارة فوق دمخة عبارة عن قصين كده ازيس ونفتيس وصرقة ونين. كله ده خشب مذهب عشان عندي ترى يقولي يا دكتور ده كله ده ذهب. كله ده خشب مذهب. يبقى مكسورة حفظ الاحشاء كانت جوه المكسورة دي اللي بتعيد بها الاربع اللي هاد الحبيب السبعية هادي ازيس وصرقة. هادي دي نيت اهيه. عبارة عن سهمين كده او قصين. المعبودة نيت رب بتصال حجر بتاعت نوصة 26. هنا في سؤال مهم عليه جايزه <تصفيق> ولو ما عرفناش السؤال ده هخليه هنأجله لغاية المقصير ديت تمثال المعبود مين؟ ابن, أبن, أبن اوام ووجد في المقبرة هو اله حاجتين يا جماعة اله التحنيط وحامي الجبانة اله التحنيط وحامي جبانة ليه وظيفتين قاعد على قاعدة شكل ناوز كده في رمزين موجودين على القاعدة تميز انك انت تقولهم دية ودية في واحدة انتو عارفينها والثانيه مش عارفينها لو مش شايفينها هنا بص معايا شايفين المقاصير اللي هناك دي كل الجدران الداخلي الخارجية بتاعت المقاصير الرمزين دول خلينا نشوفها هناك بس جهزوا الاجابه طيب قبل ما نتحرك بصوا معي هم عاملين حاجة هنا جميلة جاوة. الناس كلها تركز معي. بصوا معي. المقصورة الكبيرة اللي هنا خالص دي اكبر واحدة. لقينا جواها واحدة اصغر. لقينا جواها ايه? اصغر. لقينا الرابعة. ها? بالظبط بلاقي في عندي عروسه كبيرة. افتحها لقي عروسة صغيرة. قعد اعمل كده يان هارسوا في الاخر. هم كده. المقصورة الكبيرة وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه اللي احنا شايفينها دي في خلاص الرابعه فيها التابوت اللي اصغر واحدة لقيت فيها ان الج... فيها... وراها مخصورة وراها مخصورة وراها الرابعة الرابعة دي لقيت فيها ايه لقيت فيها التابوت الحجري <تصفيق> اللي فتحته لقيت ايه الخشب المذهب اللي فتحته لقيت ايه لا, لا. كل ده وبعد كده بص كل ده ده كده فتحنا خشبي بعض في منهم الحاجة دي. عامل لك منظر كده تخيلي. مخصورة كبيرة. قداما واحد اصغر. التالتة. الربعة. التابوت اللي للاسف موجود في المقبرة. بعد كده واحد اتنين تلاتة وفي الاخر مش جايب لك موميا. حط لك ايه? مصر. يبقى تاني عامل لك مخصورة كبيرة قدامها اخزة اصغر اصغر اصغر اصغر, أصغر والتابوت اللي هو مش موجود هنا. وبعد كده اللي قدامه والله قدامه والاخير الذهبي، عط لك ايه? جوة مصر. جوا م تعالوا خلينا من كده خلينا نمشي من بره يا جماعه ده اللي كان في المتحف ده اللي كان في المتحف اللي هو الخشب المذهب خلاص اللي كان جواه ايه الذهبي دول اللي كانوا في المتحف يا جماعه كله سامع معايا دول اللي كانوا في المتحف داية كان جوه واحد اكبر اهو ده الخشب المزهب اللي عمرينا ما شفناه ده الخشب المزهب اللي عمرينا ما شفناه ده كان في مخزن ده كان في مغزن, مغزن وطلع <تصفيق> كله معي ابتدي شرح لقيت دا فتحت التابوت الحجري لقيت دا لما فتحت ده لعيتي. ده. خلصت ده لعيتي. الزهر. تعالوا عشان اقول لكم على الزهر كده تميزكم اكتر من الكلام اللي كنا بنقوله على التابوت لما كان في المتحف في مصر كل دول جوه التابوت الحجري. اللي موجود جوه المقصورة دي, دي. اللي موجود جوه دي. اللي موجود جوه دي. اللي موجود جوه دي. اهم قاعة واهم قطعه هتتكلم عليها انت على فكرة معك. آه. cool so we can spend here nice just say Mike, I don't think I can Guys, let's dance please <تصفيق> <تصفيق> ادي التابوت الذهبي 111 110 كيلو في احجار كريمه لابس النمس حي. على فكرة فيه يقال ان فيه بعض مظاهر العمرنا دائما لما كنت امتحن الطلبه في الامتحان في شفوي اقول له ايه مظاهر العمرنا في التمثال تعرفوا ان ثقب شحمه الاذن دي من مظاهر العمرنا لان اختفت لما جم فين الطيبه ول... لا هي ظهرت عندهم في هنا ايه لا نركز وادجت ونخبت حيه الكبرى اهي وادجت الشمال الطائر العقاب الناحية يبقى هو كده محمي الشمال والجنوب ماسك في ايده حاجتين الحكاه ساين ساين والنخخ ساين النخخ ساين ساين باور دي المزبه بيقولوا زي ما تقولوا اللي هي النخخ نخخ ساين ودي الحكاه ساين اللي كده علامه الحكم القوه علامه الاستفهام هنا عندنا شايفين هو واجه تنخبت سوري ماسكه بايديها علامه دي مهمه قوي تقولوها عارفين دي علامة ايه دي؟ الشن برافو علامة الشن <تصفيق> هي مش زي هي الخرطوشة ولما كانت مدوره قبل ما تستطيل ولما نحط فيها اسم الملك بنحط الرن قلنا ساعتها الشن وايه شن والرن مشان ورن. خلاص طيب اه دي لما فتحنا دايا لقينا ايه؟ الموميا الموميا <تصفيق> لابسه الجولد ماسك تعالوا عشان نوريكم شوية تحيط على المقاصير خلي بالكوا ده سرير اهو شو الصوره شويه يا بس لو فتحت بقك وقلت لهم هحطك جوه مكسوره من المقاصير. انا عارفها بس مش اسمها البريه طب كويس مش اسمها اسمها <تصفيق> <تصفيق> يلا يا جماعه يلا عشان هنا في المسابقه الجائزه هنا دي المكسوره الرابعة الاخيره بسرعه يا جماعه الناس اللي معانا دي المكسوره دي المكسوره الرابعة الاخيره او اكبر واحده فيهم دي اللي كانت تحوي دي اللي كانت تحوي عليها علامتين من اشهر العلامات المصرية القديمة. الناس اللي جايه ورا على عمود الجد اللي هو ساين اوف ستابيليتي رمز العمود الفقري بتاع ازريس الثانيه ايه الضايع ده يا ام احط في لبوت منهم اسكت لا لا ما تكلمش يا جماعة. اللي جد وحاجة جد وحاجة جد وحاجة جد وحاجة دي مشهورة قوي ما ينفعش ما نقولهاش اسمها ايه قعد ازيز حبيب قلبي مستر سيد حبيب ايه قعد ازيز يلا ليت انا قلت حاجه انا رششه وبعد كده <تصفيق> <تصفيق> اسمها <تصفيق> اسمها عشان العربي بتاعنا او اللغة النطق اللي اسمها تيت عارف زمان لما كنا بنجري الاجتماع دولوا تيت عشان ما نبينش شتيبه هي تيت بتاعتهم دي التي... ايه؟ يا ماما اللي ما هي التيت والجد تيت جد تيت جد واحدة رمز مين اوزوريس العمود الفقري بتاعه والتانية عقدة ازيس المشيمة اللي شلت بطنها مين حورس فاصبحت زي ما العمود الفقري ده عمود الفقري بتاع الهنا العظيم رب الموت اوزوريس اخدوها تميمة للايه للاستبات والاستقرار واي ملك باسخ العلامات دي الحقاء والعنخ والجد والواص وال... فدي زي حاجه من ريحه اوزوريس عمود الجد العمود الفاخر بتاع اوزوريس وعلامه التيت اللي هي عقده مين ازيز تعالوا شوفوا المنظر الجميل اللي قلت لكم عليه ودي بتبدا بيه يا مرشدين مصر العظام اوعك تحتار في مقبره قاعات توت يكفيك فخرا تاخد الجنازه بص معاك الجنازه الجنازه تبدا من اول انت لو عايز تضيع وقتك وتوريهم حاجات ذات قيمه صنادر وشباشب ومروح هورالكو دلوقتي بس دي ما عندكش رفاهية الوقت اني قولوه دي مروحة من ريش النعام ودي اربعمائة صندل وثلتمائة شبشب هوريكو عملو طلعوا كل المخزن رمموه وانا جيت هنا من سبع سنين ودخلت معمل ترميم وشفت المرميم وبيرممه السيور بتاعت الصندل مش ده اللي ضيع في وقت لكن كل ما يخص الجنازة من مقصورة اتنين تلاتة اربعة ثم ثلاث توابين ثم الكرسي ثم القناع كل ده مهم د اه اواني حفز العشاء. المخصورة بتاعت حفظ العشاء والاربع الهات للحمايات. كل ده يدير عاك ساعة ونص اللي تعملت. تعالوا شوفوا المنظر الجميل ده. ده عيون خورص. عشان يستطيع ان يرى ما نمبايحكش بالداخل. شرع شوية يا جمعة. لا لا لا. كده هنزل. كده هنزل. لو كتفاكر هلف كده. يا جماعة اللي خلصت اتفضل كده بسرعة عشان نصدخل كتيره يا جماعة بتهيالي مفيش اروع من كده اه بس ايه الناس فاهمه الدنيا كلها ماشيه ازاي بص يا جماعه الناس اللي ورا تعالوا بيتهيالي ما فيش اروع من كده ركزوا معايا بعد اذنكم ركزوا معايا المقصورة الكبيره اللي هي هي دي كانت جوه دي دي جوه دي دي جوا دي لقينا التابوت الحجر اللي موجود في المقبره جوه دي فتحناه لقينا التابوت الخشب المذهب فتحناه خشب ومذهب فتحنا الجولد فتحنا الجولد ايه? مش جيب لك موميا هنا. جيب لك ايه? المصر. عجبتني قوي المنظر ده. تبدأ بيه وتقول لهم بعد ما تشرحوا. عشان لو عايز. لو عايز تأثر. سبع الفل ازاي لو عايز تأثر وقتك في شرح الحاجات دي. انت بتحشعه. لقينا مخصورة كبيرة فتحناها كنين تلاتة اربعة تابوت كنين تلاتة اربعة الموميا والمصر. اه يفضل لو هتاخد الجنازة تاخدها كده من دي لقينا جواها دي لقينا جواها دي لا لما توصل للثلاث توابيت انا في التلفزيون اللقاء اللي, قال... اللي عملته في التلفزيون قلت انا نديت اكتر من مرة وفي اكتر من معتبر وفي اكتر من حديث تلفزيوني قلت لهم انا نفسي مومي توت عن خامون تي وكاني توت عن خامون بيحضر افتتاح و... ويستقبل الزوار بنفسه ولا طائلة من وراها في المقبرة وقلت لهم له قلت كده في الهواء لو مش مش عايزينها تكمل تقعد شهر ولا حاجه وترجع لو انتم شايفين ان مكانها الاصلي فين في مقبرتها جنب التابوت الحجري بس خل لازم تطع عن خمون يحضر استقبال الناس وحضور تفضلوا بصوا بقى في حاجتين زراف هنا من الحاجات بجد اللي ما تفوتش اللي وراكو دي احنا لما بنروح على ميت بنعمل له ايه مش بناخد ورد بعد الزهور اللي كانت مرمية عليهم في المقبرة وعلى الجثمان بتاع اه طب بص هنا بعض الاختام اختام ايه المقبرة والقبرة ايه الاثنين هايله هايله اختام للمقبره اللي هي كانت بره ايوه. الشمع الاه وختم بتاع صناديق الادوات برافو اهي اهو اختام يعتبر عارفه لما نشمع شقه بالشمع الاحمر هو ده مجموعه من الاختام اختام رئيسيه للمقبره واختام خاصه بايه بالصناديق يعني بعد ما يعملوا كل صندوق يقفلوا ويعملوا خيط خلصوا انا مستني حضراتكم هنا يا خلاص, خلاص إيه. نهزر. يا جماعه تعالوا اقول حاجه جميله جدا ومهمه جدا انا ان هنا ولا ايه هم لنا ظهري اخباره ايه ورا هس... يا جماعة اللي ورا مش اسمع عشان هما تسمع المعلومات دي مني تغريد يلا يا تغريد يلا عشان عايز الناس وانا بقولي يبقوا شايفين مش هيهمنيش الميه ومم... 70 متر اسمع دي عشان تعرف عظمه المصريين طبعًا. ها طب تاعد... انت قاعد بره وشكلك نسيتنا <تصفيق> طيب اللي مش هيقول المعلومة دي انا مش هسامحه الاوشابتي تمثيل وشابت طبعا كل المعلومات انت وحضرتكم قيمة وقامة وارقم ان انا اقول لكم المعلومات العبيطة بس هقول معلومة مميزة بالاضافه للمعلومة العبيطة زمان في الدولة القديمة هقول لك قصة اللي دي ايه في الدولة القديمة كان عندهم اعتقاد اهبل قبل دولة القديمة ان الملك لما يموت نمسك الخدم بتوعه نتبحه وندفنهم جنبه علشان لما الروح تيجي تدب في الملك ويصحى تدب فيهم وتقوم وتخدوهم تمام ولكن عايز احفظكم الكلمه دي واحفظها لطلابي في الجامعه كان المصر القديم لا يؤمن بالتضحيه البشرية لازم تقول الكلمه دي وهديك 40 مثال عليها كان لا يؤمن ما ينفعش اجيب واحد على قيد الحياه اموته بايدي لو ربنا اخده خلاص اكبر دليل ان لما بيقول لك ايه الملك بعد ما بيكبر بعد ما الملك بيجمع المفروض نموته. ده خلاص ما ينفعش. كان المصري القديم ليوم بتطحية البشرية. يدي له فرصة ان هو يصرع مين? <تصفيق> طهن. <تصفيق> وعيد تلاتين حتى لو العيد ده طلع مش هو بالزبط كده. بش... في كل حتة. يدي له فرصة يصارع طول لان الم... المصري القديم كان ليوم بتطحية البشرية. خلاص? تاني. ينفع ققتل الخادم اللي المال يخدمني اللي الملك بتاعه مات. أت... اتباحه واتفينه جنبه? طيب عمل ايه? طلعت لنا حاجة اسمها تماثيل الخدم والأتباع اللي كانت مالية المتحف المصري ما عرفش ودوها فين تلت فترين كده اسمها تماثيل لك تمثال لواحد بيقوم بوظيفة واحدة بتعمل ايه؟ بتعجن والتانية بتفرد عجينة والتالتة ماس كإناء بتنظفه لسيدها والرابع حامل متاع سيده وماشي وراه والخامسة بتخبز وحطة بقريها كده من, من, من صهد الفرن التماثيل دي بتقوم بايه؟ بوظايف كل واحد اللي بتخبز واللي بتعجن واللي بتعمل بيره اخدها حطها فين في المقبره بديل عن ان انا ادبح مين الخادم لما تيجي الروح هتدب في الملك يصحى تدب في التماثيل دي تقوم ايه تخدمه اتطورت التماثيل دي واصبحت بدل ما اخلي كل تمثال بيقوم بوظيفه اللي بتعجن واللي بتخبز واللي, واللي بتعمل جع واللي بتعمل بيره عملناها في شكل واحد تماثيل صغيره بماتيريالز مختلفة كلها في وضع ايه? بس وراك كلها في وضع ايه? وزيري وعلي تماثيل ايه? تماثيل ايه? جايه من فعل وشب. يعني ايه وشب الهروليفي? لا. يجيب او يلبي النداء. وشب يعني يجيب او يلبي النداء. وبالتالي سميت باسم تماثيل وفي مواطن اخرى مواقع اخرى وفي حدث اخرى يقولك ايه? أه؟ الناس تركز معي الناس عشان عارفين ما يقول لك المساخير. يا ما اتصلوا بيا بي ناس تجار اثار. يا دكتور ايفان احنا تحت البيت لقينا شويه معنا شويه مساخير كده ما, ما يتبعوش ويجيبوا فلوس يا عم يروح نام بس. كل تجار الاثار والناس اللي مش متخصصه يقول لك عليها ايه? مساخير. هي دي تماثيل كلها بشكل واحد وضع ازيري ايا كان الماتيريا الخشبية. فاينس حجر جيري فضة ذهب كلها تماثيل. بديله عن تماثيل ايه الخدم بدل ما اعمل عليها نص كده بيتكتب هنا من الف... من الفصل السادس من كتاب الموتى يا فلان الفلان اذا طلب منك ان تعمل كذا فلتقل ها انا زا يعني في نص مكتوب لو طلب منك في الع... العالم الاخر تطعم الملك تطعمه تشربه تشربه تقوله هدومه تقوله هدومه اسمها التماثيل المجيبه او تماثيل الشبتي خدوا الحته بقى خلاص انا شرحت ده الكلام ده اللي هي في الدوله القديمه تماثيل خدم واتباع في الدوله الوسطى والحديثه بقى تماثيل اشبتي خدوا جديدة مغبرة توت عنخ خمون وصل الجنان بتمثيله شابتي ان اصبح لها عدد وعشان خطر تلتاشر اربعمية وتلتاشر تمثال طبعا في حيث ما دلالة تلتمية خمسة وستين تمثال تمثال لكل يوم عندي كم شهر اتناشر وتمسل كل الكبير بتاعهم يعني. كل شهر اللي ايه ايه? ريز كده. وستة وتلاتين اسبوع. اصل الشهر الاسبوع عند المصر القديم كان عشرة ايام. يبقى الشهر في كم اسبوع? عشرة عشرة عشرة. تلاتة اسابية. دربوا تلاتة في اتناشر. يبقى السنة فيها كم اسبوع? ستة وتلاتين. فيها كم شهر? اه اه اتناشر. فيها كم يوم? يجمع 365 تمثال لكل يوم تمثال لكل اسبوع تمثال لكل شهر 413 تمثال اوشبتي متجمعين اخيرا اتجمعوا واتعرضوا بالمنظر الجميل ده مختلف كلهم على اختلاف كل عصر صح لا هما كلهم شبه بعض كلها سيبك من التفاصيل الصغيرة انا بقول ما هم شايفين في ايه كلهم وضع ازيري بس يختلفوا في حاجتين الماتيريال اللي معمول منها والايه والاحجام في صغير وفي كبير مرات لقينا حاجات خاصة بقولنا ربما دي الكبار دول يمثلوا الشهر أو الأسبوع والشكلهم قد بعضه وعداد كبيرة دي ربما والأيام بص كده يا جماعه احنا كده بدينا من اول ايه معلش انا تعبتكم بس يعني استحملوني هي مره في العمر هتتعبوا بعد كده الدنيا هتبقى سهله بدينا بالهويه اه الهويه وال... وشجره العيله وان هو صغير ودينا اتونيه وشويه حاجات صغيره عن حياته دخلنا فين في الجنازه وقلنا الجنازه دي اقوى حاجه موجوده في مجموعه توت ما بين توابيت ما بين مقاصير ما بين تماثيل ما بين انوبيس او احشاء الكلام ده كله انتهاء بتماثيل الايه دخلنا هنا هنا هتلاقي موضوعات مختلفه اجمل حاجه ممكن تقف عندها هنا في الكردور ده لغايه الاكتشاف لغايه الاكتشاف بره هتلاقوا العكاكيز بتاعته ادواته صنادل شباشب ما احنا قلنا 114 1 وقلنا ان غالبا كان بيزق وقلنا بسبب الوقعه ومن مختلف الاشكال تعالوا كده هي بتبقى مطليه من ذهب في ذهب وفي فضه وفي احجار كريمة اجمل حاجة تحطها قصادها عشان هتبهر بيها الجست بتاعك العربات بتاعته عاملينها هنا يا جماعه ايه في الجمال والروعه مش ممكن مش ممكن العظمه فين دي خيمه متنقله ونروحوا محطين على جلد البيكن كان بيذكر البيكن كان صاحب مزاج خلوا بالكوا دي حاجات عامة بقى السلال اللي كان سلال طعام و ايه وقمح وكده دي <تصفيق> اناء نبيز كل ال... ومرات فيه انية كانت مغلقة آه احنا عارفين اللي جواها ماله فاضي واتبخر بس في انا في اه اه مخ... اتخموت خلاص واتجلدت واتبخرت فدي اواني اللي حفز النبيز والاغطية بتاعتها و... السلال كل دي سلال كانت بتحطي فيها كل ده اكل كل ده اكل ومجموع من السلال والاكل. ده ده تردو بزي التانية اهم. شفت بقى? لا بس هنا برضو لعبة السنت. هتلاقي كده وكمان شوية هتلاقي الايه? العرب؟ العربات بتاعته? لا لا لا. وصندوق الملابس بتاعه. ماسك هناك <ت petite> <تق> عشان ماسكوا التابوت ولا. <تصفيق> ما حالتي بيدروا بيحصل بي الحرب? عشان ناس ماتل. لا شاعة شاعة ما اعتقدش. هو الكلام كتير بس ما حدش يقدر يعني انا سمعت ان الحوار ده حصل فأل... لما كان هو كان ليله الافتتاح في عربيه بوصول. ولعت قدام المتحف قال لك بركاتك يا طول عربيه ولعت عربيه معديه في اول مصر اسكندريه هنا عند الفندق واحد قبل فندق الواحه عربيه ولعت قال لك بس ده بكره الافتتاح بركاتك يا توت. هي كل مصيبه الرجل. في 2011 قال له ان في حد نفخ في البوق فحصلت الحرب بتاعه طيب بص يا جماعه على قد ما الناس ابتدت تخون فكره وتقول على فكره يا دكتور الممر الثاني هو الاساس وهو الروش لا انا هوريك دلوقتي كل شوية كده هتلع لك بحاجة هتقولي لا وده مهم فاكرين دي سنة. السنة سنة. اللعبة اللي زي الشطرنج اللعبة اللي متقسمة الى ثلاث صفوف طولية وعشرة بالعرض ثلاثين مربع ما نعرفش بتتلعب ازاي لقينا الحاجات دي محفوظة جوه. عرفك هم لعبتين لعبة كبيرة. وصفة. اللعبة اللي شفناها كتير جدا في المقابر. وغيره وغيره وغيره وغير مقابر موجودة. دير المدينة. يعني سنت. دي اللي انا جاي اضيفها عليكم عشان دي المهمة. ودي اللي لها مش تشرح حقها دي يبقى انت بتهزد. لعبة زي الشترنج عندكم ها? زي الشترنج عندكم. يلا بينا. لا دي مدلولها الديني والجنائزي رهيب. سنت يعني يمر واللي هيغلب في اللعبه دي هيروح للحياه ده منها الحال مرور الارحال الراجل دايما يلعب مراته ولازم كده غصبن ينتقم يغلبها على بجد والله ما شفتوش وهو قاعد وكل ما قبر صوار قاعد قدام مراته بيلعبوا لعبه السند او لعبه الضامه ولازم ينتصر عليها ولما ينتصر عليها لا ياخدها هو يخش الجنة ويسيبها هي معها ربنا هو اللي بيقص اللي بيفوز بعد ما كانت لعبة بياخدوها في التنقلات والرحلات اصبحت في المقابر بترسم لانها ذات مدلول ديني ولعبت السنت يعني ايه يمر, يمر. واللي يفوز في اللعبة لو لعبت حضرتك بصت عليك يبقى انا خلاص ضمنته وفزت وفزت ودخلت الحلقه نمت لي بس مفيش حد ما لعبهاش دي ادوات كتابه فاكرين ساش ساش الكاتب اللي هو محبره فيها حبر اسود وحبر احمر وحط علامه الساش ادي آه المحابر اهي كلها كل ده نماذج للوحات الكتاب دي لوحات كتابة ودي المحبره اللي فيها الحب ودي الريش الصغيرة اللي كان بيكتب بيها تعالوا اروك البوق بتاعه البوق بتاعه من الفضة ايه دي? شفناها في كاهنات حطحور. فكني السلاصل الشخشيخة اللي بنشخش دي اللي بنعمل بها كده للطف. دي بتاعة حطحور اهي. اهي. سلاصل مزهبة اللي كان بتمسكها حطحور او بعد كده كاهنات حطحور كانوا بيمسكوها وبيعملوا بيها ايه? نغمات في الحفرة الموسيقى لان حطحور كانت ربة الموسيقى. ده البوق بتاعه. وفي مقولة طبعا اتقالت زمان يقول لك ان ده لو حد استخدمه وطلع منه صوت بتحصل فيه مشكله وفي حرب بتقوم وربطوها وقال لك في ساعه 11 2011 أو, او في 10 نهائي 10 حد لعب فيه وكان في المخزن يعني يعني مقوله لا استطيع ان اثبت صحتها امشي بسرعة جمع شوية القلادات بقى القلادات والذهب، وفي واحدة منها اللي لبسوها المين حسين فكرة؟ اه حسين عبد الرسول ولما نيجي نختم كلامنا بالاكتشاف لكم يا جماعة نبتدي كلنا اللي ما بيعملش يعمل اللي ما بيعملش يعمل نبتدي نروج واحنا بنتكلم لقصه توت عن خامون ان صاحب الاكتشاف هو الواد الصغير صاحب التلتاشر حسين حسين عبد الرسول, الرسول ده جد كبير دعيله زي الجبري وخطاب حاجة كبيرة كده علاء عبد الرسول الواد الصغير حسين عبد الرسول هو اللي عنده 13 سنة هو اللي اكتشف المقبرة ونده بسرعة هوارد كارتر ودي احنا عارفينها بس عمرنا ما صرنا ندوق انا عن نفسي عمر ما قلت الكلام ده مين اللي اكتشف قبر توت عنخ آمون هوارد كارتر واحد بيفهم وواحد بيدفع واحد بيفهم واحد بيدفع واحد ممول لورد كارنارفو مع فلوس والتاني بتاع اثار وتنقيب اتلموا على بعض جم اكتشفوا مقبره الملوك لكن عند توت نروج لكلمه اللي شافها مين حسين عبد الرسول هو اللي استدعى قال له انا شفت هنا ما انا بقول لك نبتدي ان نتك على دي ونزود على دي عشان قلادات طبعا مش وقتها والوسخ والقلادات مختلفه بصوا يا جماعة في حاجة لازم ارهالكو حتى لو ما شفتهاش هندور عليها وانلاقيها الصندوق بتاع الملابس بتاعه فاكرينه اللي كان معروض هشوف هو فين مش دول ده في صندوق مزخرف وسبب اهتمامي بيه لانه كل المنظر اللي حواليه كل المنظر اللي عليه بتابوتين مين وشمال لراكب العجلة الحربية ومال يقمع الاعداء والاعداء تحت رجله وطربين الرحمة يا عم انا بشرح مين كده رمز التاني هاي لبينا أربع طبعا من المؤكد ان هو ما عملش ولا ايه? ولا حرب. تولى تمانية وما تسعة مش نخسر بعض عشان سنة. الناس بيقولوا تمانية. هو عشر عشر سنين. يتمنى يتولى تمانية يتولى تسعة وما عشر سنين حكم. ولا حرب. ومخلفش حتى لقينا فيه كنين أجنة. أه؟, أجنة. اه. اه. أبلي اجينا. لكن هو ما خلفش. هو عملنا مشكلة بعد ما مات. مين يارس العرش? كان ممكن حد من الولاده لو كبر عنده خمس سنين او سنتين هو اللي يمسك وعليه واصي. ملقناش. نحنا جبنا الوصي اللي عليه اللي هو ايه? هو اللي بقى ايه? هو اللي بقى هو بقى. لان هو بيوم بها من يتولى بعد الملك. فهنا مجموعة من الصراديق دي السرائل الجنازية هي السرائل الجنازية كلها موجودة. يعني سرير وايه? ومخدع. شايفين مخدع الرأس اللي ما فيش حد ما ينفعش يوقف قصاد دول وما يبينش ان دول عبارة عن شوية اواني اا اواني روايح بتحط فيها العطور مش اواني عطور بس. لا ما انت هتقول دي مش اصدر. اوعى اوعى تحدي عليها مرور الكرام. اوعى تقول مجموعة من اواني العطور يا جماعة. اوعى نقول عليها مجموعة من اواني العطور. الاواني دي احنا قعدنا فتره كنا فاكرين ان هي ملهاش قيمه قوي او مفهاش ابهار لقينا من جوه حاجات مرسومه وهوريك حته اناء الفوها بتاعته قد كده رسمه جوه ازاي دي ما تسالنيش مش عارف انا بصوا الكبير ده الفوها بتاعته كبيره فالرسومات اللي موجوده داخليه سهل انها تتعمل هنا عطور من المرمر او الالباستر اهو بصيها دكتور نبص بصيها ما اتمنى الله بما لية بصيها بصيها دكتور نبصيها ما اتمنى شكرا ده معمولة بين الطبقات من الطبقات صح حق عشان نبينهم العظمة بصوا هنا معانية تعالوا هنا دي كلها اهم واحد فيهم ده اللي فيه علامة توحيد الاردين السمطوي دي المنظر. شايفين? ده جواه مرسوم ومحدش يقول لي مرسوم ازاي جواه. تاني حاجة اللي انا عايز اقوله ان علمينه على شمال ده الاله حعبي. له وهنا في تاجين شمال وجنوب. يعني هل يا حد يتخيل ان ده كله اواني اللي ايه? اواني عطور? حاجة كده كل دي اواني العطور اللي عصرنا عليه عصرنا عليها فين? في مقبرة وفي جرار تاني كانت بتخزن فيها حاجات معينة غير العطور لكن الأساس بتاعها العطور. إن إن البازار كانت بتنور وبنشوف الرسم من جوه البازار. يا جماعة حد من الزمن الجميل القديم أنا ملا لهم على دي. <تصفيق> <تصفيق> هي شوية. اللي نورت يعني. وانا من أول ما خدنا هنا. منورين هنا. <تصفيق> وكان في واحدة زي دي كانوا حاطين حاطين جوهها لامبع عشان يقولك إزاي كتر. هوا يا جماعة. تبغي تعمل على على على يعني. اثنين في طبقتين اه اه لان دي لو بسيت... هي. هي. لانك لو بصيتي من جوه فاضية. من بره بصي عليها فهي اتعملت بعد ما لسه أنا معامل... أنا أنا... لا لا لا انا لسه بقول لهم العظمه اللي كانت موجوده في المرحل القديم مع صنع النور اول يوم ليا النهاردة في المدرسه والله صدفه لا خلاص عظمه تعالوا بقى يعني كل واحد يشوف هو عايز يبدع في ايه اللي عايز يركز في السرير خلوا باركم السرير ده بحبه قوي السرير ده عظيم وجميل جدا وده كمان ده فيه حته ديانة اللي يعرف يتكلم عن الديانة ده كرسي من الكراسي اهم حاجة فيها ان موجودة فيها رسم للاله حح عارفين حح لا لا لا, لا. الناس اللي عارفة ارقام بالهيروغليفي وع مج شت خا مليون اه مليون صح اه يعني ايه مليون طب حفن مئة الف طب جبع عشرة الاف خا يعني ايه فده كرسي ملايين السنين تعالوا كده يا, رخل. يا رخل المكتوب لو يحكي هزلون. هو اهو. مين? المعبود مين? أوه. حيح. اه مش عاهم. <تصفيق> المعبود حيح. ها هي مسكة ايه في دي? ايه اللي عمل في. دي مسكة دي هنا عنخ وهنا مسكة حاجة زي ايه? يعني زي عصاية تنتهي برمز الضفدع اللي هي ملايين السنين. اللي راح كومنبو. عملة زي الجنزير. لا لا اسوك من ده بكلم على الدفدع اللي تحت. دي علامة حيح يعني ملايين السنين. الخلود. شوف قاعد على كرسي مش هيقوم من عليه. الكورس ده عجبني في حاجة ان تحت رجله الحتة اللي بتحط عليها رجله فيه ايه اعداء ايه ما هناك كان اعداء بس هناك فيه ستة المرة دي كانت تسعة ايكوال ابرافو ايكوال الاخواس التسعة لو التماثيل واقفة كده وحط رجليها بتبقى حطة على الليه الناين بوز سمع الفل بنورني الدنيا ربنا يخليكم مع الف سلام ربنا يخليك يا رب الناين بوز دول اللي هم الترادشنال المنز اف ايجبت الاعداء التقريم تو مصر بيبوايا فعليه لما ما عملهمش في صورة اقواص تسعة عملهم في صورة ايه تسعة اعداء تمام؟ ده هنا لا لا التانية اللي كنا شفناها الكرسي الاولاني كان فيه ستة كرسي الذهب كرسي الذهب مش المزهر يعني الكرسي المزهب ده كان ستة كرسي العرش كان ستة هنا جبكت تسعة كاملين بصوا بقى العظمة والجمال دي دروع دي دروع برضو مش مش مهمة قوي دروع لكن المنظر العربات دي بطريقة عرضها يا جماعة شابول اللي عمل الكلام ده. بس دي كان في حاجات معرضة من تويا ويويا. لا آه لا آه تعرف تيو تعرف دول معرض كان عاردين واحدة من دول والباقي كله كان في المخازن يا جماعة عايز اقول معلومة عدد القطع اللي معرضة خمسة آلاف وثلتمية وتسعين كل الكولكشن ما عدا التابوت والموميا تمام طيب اللي كان معروض في المتحف المصري حوالي وثمانمية الحاجات الصغيره بالقطع الصغيره بالتماثيل بالتماثيل كل ده احنا مش عايز اقول لكم نتعرض لكم هنا 3000 قطعه كانت موجوده في مخازن فعشان كده الموضوع بقى رهيب يعني عمرنا ما شفنا الكلام ده كانوا الناس اللي زارت المتحف المصري القديم كان جنب المقاصير في ايه واحده واحده شوفي بقى طلعوا كل العجلات شوفي اترممت بقى شكلها ايه اقوله. اقوله. عصا معقوفة. واللي مش خطيلة. اهو تعال اهو كرطبها هنا. اهو صندوق اللي بدور عليه. ده من اشهر السنديق يا جماعة اللي تولدنا وكبرنا وتربينا عليه في في مغبرة طول. صندوق من الخشب. صندوق من الخشب. زي ما كنت حافظه انا طالب من 30 سنة. صندوق من الخشب مطاعم بالعاج والابنوس الابيض يد عاج والغابق ده أبانوس صندوق من العاج من الخشب مطاعم بعاج والأبانوس أهم ما فيه إن الملك ممثل في صورة أسد خرطوشة أهو نبخ بيرو رع وتوت عنخ إيه من شمع ولا ده كله يهمني صندوق. ده صندوق ملابس. حضرتك كنت مسافرة معاك الشنطة دلوقتي فيها عجل وتجريها كده وكده. صح؟ هو ما كانش فيه شنط. ده صندوق بيلم الهدمتين بتوقع. ده صندوق الملابس بتاع مين؟ سيبقى على الفل. تعالوا كده يا جماعة شاية. صندوق الملابس بتاع توت. كل ده ما يهمنيش. انا يهمني حاجة واحدة. مناظر الحرب الفضيعة. بصوا راكب العجلة شايفين؟ اقسم بالله كأنك بنتكلم على الرمزين. رامسيس ابو سمبل أي... بالملل <تصفيق> رامسيس ابو سمبل انت <تصفيق> عامل <تصفيق> نفس الصوره امس ماشي والزل وال... وال... وال... بتاع الخيول امم والناس اللي تحت رجله وترجع العفو منه والقتله وارحمنا وعملنا. يا عم ارحمنا بقى انت وعمل حروب حقيقية ولا هو بس تمثيل لما انا بقول ايه ده انا جاي عشان اقول دي تمثيلات ايوه هو ما حاربش لكن حتى حتى لو الملك ما حاربش وبيتفاخر ان هو ايه عشان بعد كده هقول لكم حتا برضو جات لي في دماغي طلبة اقول هلكو رحلة الحج الى ابيدوس المفروض اي واحد يموت ياخد جثمانه يوده ابيدوس خلاص؟ رحلة جثمان هج الى ابيدوس طب مقدرش يروحوا الدفن اهله يبعثوا بعض الاوان الفخارية ويكتبوا عليها خوف, خوف خوف خوف خوف خمسين مرة خوف طلعت اربعة واهله يروحوا في ابيدوس عنده الازوريون هناك ويدي الشوره اسمن هلقات سواح الفل منوره الدنيا زي ربنا يخليك ربنا معاكوا في الوش اللي انتوا فيه لا لا شي ربنا معاكي ربنا معاكي <تصفيق> اتفضلي استكلي نديش الاوله جاء تناصر اسمه خوفو وقال ايه ازوريس يعرف ان انا جيت زورته كلها اشتغاله اه عبيد قوي كده كلها ش... بس لما اسمه يتناثر في ابيدوس ابدجو المكان اللي فيه رأس اوزوريس عشان هو تبقى الاسطوره رأس اوزوريس اتدفن في الابيدوس وفي الاوزوريون اصبح هو ده مقر الحج بتاعه لازم التابوت يعمل على اسمها رحلة الحج لايه للابيدوس طب واللي مش هيروح كسر. إيه بعت اكسر ابعت الاسم هو يا عم اسمك عندك ازاي طول ما روحت اكسر قولي. عشان كده بص المنظر راكب العجلة الحربية انا لولا ما اسمه نبخ بلورا كنا قلنا ده مش مين ادي المنظر شايف الاعداء والاصره اللي بيجروا منه واللي بيطلبه. الصورة العامة الببليك اكسبلي لحياته ادي منظر منظر لحربه وجايب لك العجلات الحربيه اقسم بالله مركبها او كان مركبها يتصور بيها زي كده سيلفي ونزل ونزل كده هو ما حاربش ما حاربش لكن ادعى انه حارب عشان يخلد اسمه في التاريخ يلا سهم سهم اقواس عصاية سهام صيد سهام حرب كل سهام سهام عبد الواحد أي حاجة لا هو أثاره كتير قوي أثاره مرعبة للجدل لا خمس قطعه قطعة أنت تطلب من مرشي يشرح الشرح ولا يسيب ايه ولا كل الحاجات دي في مقبرة واحدة في أربعة عود يا ابن ها من الحجم أنكم ها كانوا كانوا مرميين مثلا بس حقت قصر لا هو فيها كم ترميم غير عادي <تصفيق> <آه طبعا>. لا <تصفيق> لازم طبعا. نقول الحتة دي علشان, <تصفيق> علشان <تصفيق> عجب. ما لسه هو <تصفيق> هو لو كنت صبرت سني على لساني جالي كم سؤال دلوقتي حلوين جالي كام سؤال حلوين يا دكتور هم كل اللي دلنا ساعة, ساعة ساعتين في القاعه دي امان وولي احنا طب نشتناه والكلام ده كل كله كان في المقبرة اه كله كان في المقبرة اه تعالوا شوفوا انا عارف ان حضرتكم وشفتوا الكلام ده مناظر لتكدس المقبرة كنا بنلاقي السرير محتورت وعممت والكلام ده كله تحت السرير في ايه تمثال انوبيس جنبه صندوق مليان جنبه صندوق مش عارفه كل ده تخيلوا الخمس اجزاء اللي شفناهم دول كلهم كانوا محطوطين فين في مقصورة كبيره مقصورة. شايفين احنا فرشناها دي في القاعه مغسوره جواها واحده جواها واحده جواها واحده والاخيره فيها التابوت وفيها التوابيت وفيها التابوت وفيها التابوت وفيها المسكوفين كله كلهم في واحده وفيها ايه حاجات وتحتها في ايه حاجات تعالوا بصوا هنا مناظر بس ما عارفش ليه مغلوشها قوي كده مش حلوة. لأكيد شفتنا المنظر دي ازاي قد ايه المقبرة كانت مكدسك كل. شو هي يعني. بس هو بيجيب لك كل شوية بيجيب لك صور قد ايه? هلو دعا هنا وحشة قوي. طيب. طيب خلال الزبعين. نجيب انو بيس بسورة. اه بصوا جايب لك منظر البقرة السماء ومنظر الايه? بصوا بصوا المنظر. اه بصوا بصوا المنظر. اه بصوا. بصو. على فكرة انا في فترين عدتها. لقينا في فترين عدتها عشان لو شفتوها بعد كده لوحدكم. كل القطع كان عليها اغطية. عارفة لما تيجي حضرة تنسافر برة? هتعودي سنة في السعودية بنعمل ايه على الفرش? هنا مطبقين مطبقين كل. البفروشات اللي كانت متغطية بها هنا موجودة في فترين موجود عليها الغطاء اللي كان موجود على التماثيل شوفنا روبيس من هنا كان متكفن كده مشترع كل الحاجات دي كانت متغطية ده حاجة فقهية ده عمل كان رمز بس بس؟ اه لا بس ده مش شكله بس هنا منظر يعني فكاهي وزي اسد وبعد كده اقلب على اللي هو الاله بس شبه الاله بس الاسيو اللي ظهر في عصر امسيس الثاني اللي لا باستر صح باستر كل على باستر كل اواني يا جماعة كل اواني العطور <سؤال> كل اواني العطور خلاص بس حاجه اه <سؤال> <ص cours> خالص السلالم اللي طلع عليها عمك الواد حسين أو هي السلالم اللي هي بتاع اكتشاف المقبرة دي طبعا كلها الجزء ده يا جماعة الجزء ده اسمه الاكتشاف وهنختم دلوقتي كلامنا نحن نبص بص على بتاعنا نبص على الخريطة بتاع تواد البنوك أو الديزاين أو المجسم اللي عاملينه اه المجسم وتوزيع المقابر عليه ها هي دي؟ المفروض ينقل له حلو يا جماعة يبقى يبقى اخر كلمة عشان نقولكوا شرفتونا ونورتونا كل القطع موجودة في كم مر كنين ده وده احنا لما دخلنا دخلنا على ده دخلنا ورا كده دخلنا النشأ والهويه والطفولة ومشينا واهم ما في الجزء ده اللي هو ايه الجنازه اللي عايز يبدع وياخد ساعه حلوه المقاصير والتوابيت واواني الاحشاء وكده ويكمل واللي يعجبه حاجة زياده انا ملتاش ممكن يقف عندها تمثال الصندوق بتاع الملابس تخلص تروح كاسر كده وجاي الجزء ده اه يا عم شويه صنادر شباشيب احنا عندنا حاجات كتيرة. آه البوق اواني العطور كل حاجه اتمنى ان اكون اديت قدرت ادي فكرة على المتحف وعرفنا ايه جديد ما بين قاعة ما بين المراكب نسينا المراكب يا راجل والله ساعه المراكب للقاعة رقم 3 الحلوة اللي فيها حاجات راح حطب ونفرت والمناظر مرورا بالكهوف اخدنا 3 كهنات حطحور الاثار الغرقة او المدينة الغرقة دير المر اي دير وخلاص دير البرموس دير المدينة خلصنا دخلنا على توت كسرنا معلش انا عارف ان انا ممكن اكون يا جماعة بعد اذنك انا ممكن اكون قصرت معاكم ممكن بس على الاقل على الاقل انا كسرت هيبه انت لو عندك شغل بكره بزباين لا هتيجي وبقلب جامد واللي مش عايز اشرحه مش اشرحه بس انا عارفاه او عارفه مكانه الناس كانوا كلنا كنا عدينه قدام التلفزيونات نضرب اخباس في اسداس لو احط المتعف هتوك. النهاردة واحد ماشي من نمزك اسماء واحد حبيبي معاك وينا ماشي قول ايه. انا خلصت خلصت المراكي وماشي قول ايه. هو توت فين? اتبه هتخش قول المنوع شمال. عارف بيدور على عين التاية. طب لو هو ما يكونش هورا كافتريات مش عارف فين توت. احنا كسرنا النهاردة هيبت احنا عارفين فين توت. واحنا طلعين احنا طلعين كده. المفروض وانت طالع كده بجدرك هتخش من ده. هتخش من ده على هنا او هنا. خلاص? او هنا على طول عند الهوية. بس ده ده الوقت عاملينه ايه? عاملينه خروج. هتفرق معاكم. جينا وهنا هنا الجنازة اهم مما فيها. وهنا الحاجة اللي عجبك وحس ان هي هتعجب ايه? زبونك العجلات الحاجات الكبيرة تخليها مبهر اللي انت عايزه. يعني دي يعني دي كمان يومين هتخل. مش يومين ما عرفش اسبوع ولا اسبوعين اول ما يخف ضغط المصريين. هتبقى طالع من الدرج تكسر يمين تخش توت عايز تخش شمال تخش على 12 قاعه واعتقد هيستمر دخول قاعه توت من قاعه 7 وقاعه 10 برده بس ساعتها انا طالع كده يا هاخد حاجه من اتنين يا توت من اوله كده الدخله الصح الهويه او الاكتشاف وتعيش يا امشي كده يا اما اخش القاعات واخلي توت بعدين دي بتاعتك انت حسب الشركة قلهم ندوني خمس تلاف جنيه في اليوم وانا ادلع الزبائد لك اليومية معها هرم قلهم هتسرع اليومية <تصفيق> شرفتونا جماعة ونورتونا <تصفيق> ونشوفكم على خير وإلى لقاءات أخرى ووزيارة أخرى معانا أبيدوس ما تفوتهاش أبيدوس هنعملها والعدد هيبقى قليل ومعانا المينيا يعني فكروا كده وبلغونه ها؟ <تصفيق> اسكت انت ما متخليش تقريت والله في خلال يومين ربنا ده شرف ليا